إقرارا به وتوحيدا الحمد لله أعاد وأبدى وأجزل علينا المعمى وأزدى لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن أهدى ولا مضل لمن هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم به نبيا وانعم به عبدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه كانوا امثل طريقه واقوم هديا والتابعين ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد امه القران اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروه الوثقى واعلموا رحمن الله واياكم ان أجسامنا على النار لا تقوى إخوة الدين والعقيدة زينة الحياة الدنيا وعدة الزمان شباب الإسلام الناشئون في طاعة ربهم عز وجل أولئك لهم الحياة الطيبة في الدنيا ولهم الظل الظليل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل المولى سبحانه وتعالى ولئن تطلعت الأمة إلى صلاح ناشئتها وشبابها ورغبت هذه الأمة أن تقر عينها باستقامتهم على طاعة الله عز وجل فعلينا جميعا أن نعد العدة وأن نهتم بتربيتهم وتسليحهم بسلاح الايمان وبسلاح العقيده الصافيه النقيه الموروثه عن محمد صلى الله عليه وسلم ان اردنا ان تقر اعيننا بشباب الامه فعلينا ان نحصنهم بدروع التقوى وان ناخذهم بجد وبقوه العلم النافع والعمل الصالح امه القران ان العنايه بالنشأ مسلك من مسالك الأخيار وطريق من طرق الأبرار ولا تفسد الأمة ولا تفسد الأمة وتهلك إلا حين تفسد أجيالها ولا ينال الأعداء من أمة إلا إذا نالوا من شبابها ومن صغارها ولهذا حينما نتأمل إلى الفتن التي أطلقها الأعداء في نحورنا نجد أن أن جميعها مركز ان لم ي... إن جميع... إن أغلبها مركز إن لم يكن جميعها على شبابنا وناشئتنا حتى فيما يتعلق بالألعابهم وبأنواع الترفيه تجد أن للأعداء مداخل كثيرة لشبابنا ليفسدوهم ويبعدوهم عن جاده الصواب والطريق المستقيم وفي كتاب الله عز وجل اخبار من الله سبحانه وتعالى عن العنايه بالابناء وبتربيتهم وبتنشئتهم تنشئه صالحه الم يكن من دعاء زكريا عليه السلام ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه إنك سميع الدعاء لأنه لا خير في ذرية ان لم تكن طيبة وصالحة ولهذا قال إبراهيم عليه السلام رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال عليه السلام رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وكل صالح من عباد الله يبتهل إلى ربه ومولاه ويلجا إلى خالقه سبحانه وتعالى بقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي من الشباب ينشأ العلماء العاملون ومنهم ينشأ الجنود المجاهدون ومنهم ترتق وبهم ترتقي الأمة وبهم تنهض هذه الأمة من كبوتها إذا صلح شباب الأمة سعدت بهم أمتهم وقرت بهم اعين ابائهم وأمهاتهم وامتد نفعهم وحسنت عاقبتهم وجنات عدن يدخلونها ومن طرح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ولقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم رسم منهجا واضحا في وصيته لشباب الأمة حينما أوصى ابن عمه الغلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أوصاه عليه الصلاة والسلام بكلمات عظيمة وبمعان جامعه أوصاه عليه الصلاة والسلام بالشيء الذي اذا أخذ به فانه يامن باذن الله عز وجل وينجو في الدنيا والاخره اوصاه بهذه العقيده العظيمه ان يعقد عليها قلبه وان يربط عليها فؤاده فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام اني اعلمك كلمات يا غلام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 لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على ان يطعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف بهذه الكلمات العظيمه وبهذه الوصايا النافعه اوصل مصطفى صلى الله عليه وسلم أحد شباب الإسلام والذي كان له همة عالية فأصبح من علماء الأمة وأصبح من المراجع العظيمة العلمية التي ترجع إليها الأمة إلى وقتنا المعاصر إن الشباب حينما يتسلحون بهذه العقيدة وحينما يقر في قلوبهم ويستقر في أفئدتهم أن الخوف من الله والرجاء فيما عند الله والتوكل على الله وحده عند ذلك ينتج نتاجا طيبا صالحا ينفع البلاد والعباد إننا حينما نعلق شبابنا بالله عز وجل فإننا ننتشلهم من الدنيا ومن فتنها وملاهيها ونجعل قلوبهم معلقة بالآخرة وعند ذلك يكون قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان من من من قلوب العباد قلوب تطوف حول الحش حول الدنيا وفي ثناها ومنهم قلوب تطوف حول العرش ترجو الدار الاخره وما عند الله خير وابقى إن أول لبنه في بناء الشباب ان اول لبنه في بناء الشباب لبنه العقيده ورسوخ الايمان وصدق التعلق بالله عز وجل إن أولها, إن أولها حفظ الحفظ الله عز وجل بحفظ حقوقه وحدوده ومن ثم الاستعانة به وحده في الأمور كلها والتوكل عليه واليقين الجازم بأن بيده سبحانه وتعالى الضر والنفع يأتي كل ذلك عباد الله ليكون دافعا للشباب وليكون دافعا للشاب وهو في فورته وطموحه وتكامل قوته ليكون قوي العزيمه عاليا لكن وان قوي العزيمه من الشباب أيها الشباب من تكون ارادته تحت سلطان دينه وعقله ليس عبدا لشهواته فقد قال صلى الله عليه وسلم واستمعوا الى هذا المنطق الرائع العجيب والى هذا الكلام العظيم من فم محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام مبينا نتيجة وما آل من تعلق بغير الله ولجأ إلى غير الله عز وجل سواء كان تعلقه بدنيا أو بأموال أو بجاه أو بمناصب يقول عليه الصلاة والسلام تائس عبد الدينار تائس عبد الدرهم تائس عبد الخميصة تائس وانسكت واذا شيك فلن تقش طوبى لعبد طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ان كان في الساقه ان كان في الحراسه كانت الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه اشعث الرأس مغبره قدماه ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع قد لا يكون معلوما بين الناس لكن الله يعلمه قد لا يكون معروفا عند الخلق لكن الله عز وجل يطلع على اعماله قد يكون الناس غير راضين عن عمله لكن الله عز وجل قد رضيه وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا عز وجل وإن من صرامه العزيمه وعلو الهمة أن يفرغ الشاب الفؤاد من الشهوات القريبة والعواطف السريعه واسمعوا يا رعاكم الله إلى صقر قريش استمعوا إلى صقر قريش عبد الرحمن الداخل رحمه الله تعالى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 وإن أنا اشتغلت بها عما أهم به ظلمت همتي ألا فلا حاجة لي بها ثم ردوها إلى صاحبها أيها الشباب إن الشهوات والعواطف وحب الراحة وإيثار اللذات هو الذي يسقط الهمم ويفتر العزائم فكم من فتيان يتساوون في نباهة الذهن وذكاء العقل وقوه البصيره ولكن قوي الاراده فيهم وعالي الهمه فيهم ونفاذ العزيمه فيهم هو الكاسب المتفوق يجد ما لا يجدون ويبلغ من المحامد ما لا يبلغون بل ان بعض الشباب قد يكون اقل امكانيات واضعف وسائل ولكنه يفوق غيره بقوه الاراده وعلو الهمه والاصرار على الاقدام هذه كلمات واشارات نوجهها لشباب الامه لياخذوا هذا الدين بعزيمه ويكونوا كما قال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا حينما يكون, حينما يكون الشباب على استقامه على طاعه الله قد ابتعدوا عن طريق الغلو وابتعدوا ايضا عن طريق الجفاء واستقاموا على الوسط وعلى الصراط المستقيم الذي يبلغهم بإذن الله عز وجل في هذه الدنيا راحة أفئدتهم وتعادة قلوبهم وعز أمتهم ويبلغهم في الاخره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شباب الأمة هم جيل المستقبل وهم عدة البلاد وهم أمل الأمة عليهم بعد الله سبحانه وتعالى تعقد الامال الا ايها الشباب فخذوا بالجد والاجتهاد واسلكوا الصراط المستقيم الا ايها المربون والاباء خذوا بابنائكم نحو الهدايه والاستقامه علموهم الكتاب والسنه خوفوهم من الله عز وجل اربطوهم بربهم سبحانه واجعلوا رجاءهم وتوكلهم على الله عز وجل فهذا اذكى لكم في الدنيا فهذا أذكى لكم في الدنيا واقوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدي شباب المسلمين وأن يجعلهم عزة لأمتهم وبلادهم إنه جواد كريم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي رحيم ودود الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه وسلم تسليما كثيرا الى يوم القيامه اما بعد عباد الله إن من آثر الدنيا على الآخرة ندم ومن أقبل على الدنيا وترك الآخرة خسر ألا فاقبلوا على آخرتكم واعدوا العزة في هذه الحياة كيما تسعدوا يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم شباب الإسلام إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة إذا ما جعلها المسلم في طاعة الله عز وجل فادفع العدة واجعلوا حياتكم وقفا لطاعة الله واستثمروا اوقاتكم في طاعة الله عز وجل نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يقر أعيننا وأعين جميع المسلمين بصلاح الشباب إنه جواد كريم اللهم إنا نسالك يا ربنا الهدى ونسألك التقى والعفاف والغنى ونسألك من العمل ما ترضى نسألك يا ربنا عيش السعداء وميثة الشهداء والنصر على الأعداء اللهم كلنا في جميع الأمور اللهم يا ربنا لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض والاكوان اللهم انا نسالك ايمانا صادقا ويقينا راسقا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل يا ربنا الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم احفظ لنا امننا اللهم احفظ لنا امننا اللهم من اراد امننا وامن المسلمين بسوء اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح شبابنا اللهم اقر اعيننا بصلاحهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك الامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي அمرنا بتوفيقه وايده بتأييده واعلبه دينك اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه اللهم واجعله رحمة برعيته يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والدين اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والدين اللهم لا تجعلنا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عسيرا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم عاملنا بلطفك وامتنانك واجعل موعدنا بحبوه جنانك يا ذا الجلال والاكرام اللهم إن أعمالنا لا تصل إلى رحمتك لكن رحمتك هي أوسع لنا اللهم ارحمنا برحمتك اللهم اكلعنا برعايتك يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيسائي ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكروا الله أكبر الله أكبر